سنقرئك فلاتنسى الا ما شاء ل ل ه ا ي ل م الجهر وما يخفى و ن ي ر ك ل ل س فذكر ان نفعت الذكرى ذ ك ر من يخشى و َ ي ت َ ج َ ن ّ ب ُ ه َ ا ا ل أ ش ْ ق َ ى ا ل ذ ي يَصْلَى النَّارَ ا ل ك ُ ب ْ ر َ ى ث م َّ ل ا ي َ م و ت ُ فِيهَا وَلَا ي َ ح ْ ي ا ق َ د أ َ ف ْ ل ح َ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ب ل ْ ت ُ ؤ ث ِ ر ُ و ن َ ا ل ح ي ا ة َ الدُّنْيَا